124- كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون 125- هو الذي خَلَقَ لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء